المكتوب الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم ويفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد سؤال إ ن ما ي ق ض ي ه اسم الله الرحيم من ت ر ب ي ة ش ف ي ق ة واسم الله الحكيم من تدبير وفق المصالح واسم الله الودود من لطف و م ح ب ة كيف ت ت ل ا ء م مقتضيات هذه ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن العظام مع ما هو مرعب وموحش كالموت والعدم والزوال والفراق والمصائب والمشقات والمسلم أ ن ما يراه ا ل إ ن س ا ن في طريق الموت لا ب أ س به وهو خير وحسن حيث سيمضي إ ل ى ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة ولكن أ ي ه ر ح م ة و ش ف ق ة تسع و أ ي ه ح ك م ة و م ص ل ح ة توجد و أ ي لطف ورحمة و ر ح م ة في إ ف ن ا ء هذه ا ل أ ن و ا ع من ا ل أ ش ج ا ر والنباتات ا ل ل ط ي ف ة و ا ل أ ز ه ا ر ا ل ج م ي ل ة والحيوانات ا ل م ؤ ه ل ة للوجود و ا ل ش غ و ف ة ب ا ل ح ي ا ة و ا ل ت و ا ق ة للبقاء وباستمرار ودون استثناء واعدامها دون إ م ه ا ل أ ح د منها وفي تسخيرها في المشاق وتغييرها بالمصائب دون السماح ل أ ح د منها بالدعه و ا ل ر ا ح ة وفي إ م ا ت ت ه ا وزوالها وفراقها بلا توقف دون أ ن يسمح ل أ ح د بالمكوث قليلا ودون رضا من أحد ا ل لكي ج و ا ب ن ح ل السؤال هذا نحاول أ ن ننظر إ ل ى هذه ا ل ح ق ي ق ة العظمى من بعيد فهي ح ق ي ق ة و ا س ع ة جدا و ع م ي ق ة جدا و ر ف ي ع ة جدا لنرى ا ل ح ق ي ق ة بوضوح فنبين الداعي ة والمقتضى لها في خ م س ة رموز ونبين الغايات والفوائد منها في خمس إ ش ا ر ا ت المقام الاول وهو رموز في خمسة رموز الرمز ا ل أ و ل لقد ذكرنا في خواتيم ا ل ك ل م ة ا ل س ا د س ة والعشرين إ ن صناعا ماهرا يكلف رجلا فقيرا لقاء أ ج ر ه يستحقها ليقوم له بدور النموذج الموديل ليخيط لباسا راقيا فاخرا في أ ج م ل زينه و أ ك ث ر ه ا بهاء ا إ ظ ه ا ر ا لمهارته وصنعته لذا يفصل على ذلك الرجل اللباس ويقصه ويقصره ويطوله ويقعد الرجل وينهضه ويجعله في أ و ض ا ع م خ ت ل ف ة فهل يحق لهذا الرجل الفقير أ ن يقول للصناع لم تبدل هذا اللباس الذي يجملني ولم تغيره فتقعدني ت ا ر ة وتنهضني أ خ ر ى فتفسد راحتي وكذلك الصانع الجليل وله المثل ا ل أ ع ل ى قد اتخذ م ا ه ي ة كل نوع من الموجودات ن ق ي ا س ا ونموذجا مديلا ف أ ل ب س كل شيء لباسا م ر ص ع ا بالحواس ونقش عليه نقوشا بقلم قضائه وقدره و أ ظ ه ر جلوات أ س م ا ئ ه الحسنى إ ب ر ا ز ا لكمال صنعته بنقوش أ س م ا ئ ه فضلا عن أ ن ه سبحانه يمنح كل موجود أ ي ض ا كمالا و ل ذ ة وفيضا ب م ث ا ب ة أ ج ر ة م ل ا ئ م ة له فهل يحق لشيء أ ن يخاطب ذلك الصانع الجليل الذي هو مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء ويقول إ ن ك تتعبني وتفسد علي راحتي حاش لله وكلا إ ن ه ليس للموجودات حق ب أ ي ج ه ة كانت إ ذ ا أ و ا ج ب الوجود وليس لها أ ن تدعي ب أ ي حق مهما كان بل حقها القيام بالشكر الدائم والحمد الدائم أ د ا ء لحق مراتب الوجود التي منحها إ ي ا ه ا ل أ ن جميع مراتب الوجود ا ل م م ن و ح ة للموجود إ ن م ا هي وقوعات تحتاج إ ل ى ع ل ة بينما مراتب الوجود التي لم تمنح هي إ م ك ا ن ا ت و ا ل إ م ك ا ن ا ت عدم وهي لا ت ت ن ا ه ا والعدم لا يحتاج إلى علة فما لا ن ه ا ي ة له لا ع ل ة له مثلا لا يحق للمعادن أ ن تشكو ق ا ئ ل ة لم ا لم نصبح نباتات بل حقها أ ن تشكر فاطرها الجليل على ما أ ن ع م عليها من ن ع م ة الوجود كمعادن وكذا النبات ليس له حق الشكوى فليس له أ ن يقول لما لم ا لم أ ص ب ح حيوانا بل حقه ش ك ر لله الذي وهب له الوجود و ا ل ح ي ا ة معا وكذا الحيوان ليس له حق الشكوى ويقول لما لم ا لم أ ك ن إ ن س ا ن ا بل عليه حق الشكر لما أ ن ع م الله عليه من الوجود و ا ل ح ي ا ة و ج و ه د الروح الراقي وهكذا فقس أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن الشاكي إ ن ك لم تبق معدوما بل لبست ن ع م ة الوجود وذقت طعم ا ل ح ي ا ة ولم تبق جمادا ولم تصبح حيوانا فقد وجدت ن ع م ة ا ل إ س ل ا م ولم تبق في غياهب الضلال وتنعمت ب ن ع م ة ا ل ص ح ة و ا ل أ م ا ن وهكذا أ ي ه ا الغارق في الكفران افبعد هذا تدعي حقا لك على ربك انك لم تشكر ربك بعد على ما انعم عليك من مراتب الوجود التي هي نعم خالصه بل تشكو منه جل وعلا لما لم ينعم عليك من نعم غاليه من انواع الامكانات وانواع العدم ومما لا تقدر عليه ولا تستحقه فتشكو بحرص باطل وتكفر بنعمه سبحانه ترى لو أ ن رجلا أ ص ع د على ق م ة م ن ا ر ة ع ا ل ي ة ذات درجات وتسلم في كل د ر ج ة منها ه د ي ة ث م ي ن ة ثم وجد نفسه في ق م ة ا ل م ن ا ر ة في مكان رفيع أ ي ح ق له الا يشكر صاحب تلك النعم؟ ويبكي و ي ت أ ف ف ويتحسر قائلا لما لم ا لم أ ق د ر على صعود ما هو أ ع ل ى من هذه ا ل م ن ا ر ة ترى كم يكون عمله هذا باطلا لو تصرف هكذا وكم يسقط في ه ا و ي ة كفران ا ل ن ع م ة وكم هو في ضلاله مقيته حتى البلهاء يدركون هذا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن الحريص غير القانع ويا ايها المسرف غير المقتصد ويا ايها الشاكي بغير حق ايها الغافل اعلم يقينا ان ا ل ق ن ا ع ة شكران رابح بينما الحرص كفران خاسر والاقتصاد توقير للنعمه جميل ونافع بينما الاسراف استخفاف ب ا ل ن ع م ة مضر ومشين فان كنت راشدا عود نفسك على ا ل ق م ا ع ة وحاول بلوغ ا ر ض ا و إ ن لم تطق ذلك فقل يا صبور وتجمل بالصبر وارض بحقك ولا تشكو واعلم ممن و إ ل ى من تشكو إ ل ز م الصمت و إ ذ ا أ ر د ت الشكوى لا م ح ا ل ة ف ا ش ك نفسك إ ل ى الله ف إ ن القصور منها الرمز الثاني لقد ذكرنا في ختام ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ي ر ة للمكتوب الثامن عشر أ ن ح ك م ة من حكم تبديل الخالق الجليل للموجودات دوما وتجديده لها باستمرار تبديلا وتجديدا محيرا مذهلا ب ف ع ا ل ي ة ربوبيته ا ل ج ل ي ل ة هي أ ن ا ل ف ع ا ل ي ة و ا ل ح ر ك ة في المخلوقات ن ا ب ع ة من ش ه ي ة من اشتياق من ل ذ ة من م ح ب ة حتى يصح القول إ ن في كل ف ع ا ل ي ة نوعا من ا ل ل ذ ة بل إ ن كل ف ع ا ل ي ة هي نوع من ا ل ل ذ ة و ا ل ل ذ ة كذلك م ت و ج ه ة إ ل ى الكمال بل هي نوع من الكمال ولما كانت ا ل ف ع ا ل ي ة تشير إ ل ى كمال إ ل ى ل ذ ة إ ل ى جمال و إ ن الواجب الوجود سبحانه الذي هو الكمال المطلق والكامل ذو الجلال جامع في ذاته وصفاته و أ ف ع ا ل ه لجميع أ ن و ا ع الكمالات فلا شك أ ن لذلك الواجب الوجود سبحانه ش ف ق ة م ق د س ة لا حد لها و م ح ب ة م ن ز ه ة لا ن ه ا ي ة لها تليق بوجوب وجوده وقدسيته وتوافق تعاليه الذاتي وغناه المطلق وتناسب كماله المطلق وتنزهه الذاتي ولا شك أ ن له شوقا مقدسا لا حد له نابعا من تلك ا ل ش ف ق ة ا ل م ق د س ة ومن تلك ا ل م ح ب ة ا ل م ن ز ه ة و أ ن له سرورا مقدسا لا حد له نابعا من ذلك الشوق المقدس و أ ن له ل ذ ة م ق د س ة لا حد لها إ ن جاز التعبير ن ا ش ئ ة من ذلك السرور المقدس ولا شك أ ن له مع تلك ا ل ل ذ ة ا ل م ق د س ة رضا مقدسا لا حد له وافتخارا مقدسا لا ن ه ا ي ة له إ ن جاز التعبير ناشئين من رضا وامتنان مخلوقاته من انطلاق استعداداتها من ا ل ق و ة إ ل ى الفعل حينما تنطلق وتتكامل ب ف ع ا ل ي ة قدرته ضمن رحمته ا ل و ا س ع ة فذلك الرضا المقدس المطلق والافتخار المطلق يقتضيان هذه ا ل ف ع ا ل ي ة ا ل م ط ل ق ة في صورتها ا ل م ط ل ق ة وتلك ا ل ف ع ا ل ي ة أ ي ض ا تقتضي تبديلا وتغييرا وتحويلا وتخريبا لا حد لهما وذلك التغيير والتبديل غير المحدودين يقتضيان الموت والعدم والزوال والفراق ولقد ر أ ي ت في وقت ما أ ن كل ما تبينه ح ك م ة البشر فلسفته وعلومه من فوائد تخص غايات المصنوعات ت ا ف ه ة لا ق ي م ة لها وعلمت حينها أ ن تلك ا ل ح ك م ة تفضي إ ل ى العبثيه ة ومن ن فإن ا الفيلسوف الراسخ قدمه في الفلسفة في قدمه إ م ا أ ن يظل في ضلاله ا ل ط ب ي ع ة أ و يكون سفستائيا أ و ينكر ا ل إ ر ا د ة والعلم ا ل إ ل ه ي أ و يطلق على الخالق الموجب بالذات وفي ذلك الوقت بعثت ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة اسم الله الحكيم ل إ ر ا ث ت ي ف أ ظ ه ر لي الغايات ا ل ج ل ي ل ة للمصنوعات أ ي إ ن كل مصنوع مكتوب رباني حكيم بحيث يطالعه جميع ذ و الشعور كفتني هذه ا ل غ ا ي ة م د ة س ن ة من الزمن ثم انكشفت الخوارق ا ل ب د ي ع ة في ا ل ص ن ع ة فلم تعد تلك ا ل غ ا ي ة ك ا ف ي ة و ا ف ي ة و أ ظ ه ر ت لي غ ا ي ة أ خ ر ى أ ع ظ م بكثير من ا ل أ و ل ى أ ي ان أ ه م غ ا ي ة للمصنوع هي النظر إ ل ى صانعه الجليل أي يعرض المصنوع كمالات صنعة صانعه كمالات ونقوش أ س م ا ئ ه الحسنى ومرصعات حكمته ا ل ق ي م ة وهدايا رحمته ا ل و ا س ع ة أ م ا م نظره سبحانه ويكون م ر آ ة لجماله وكماله جل وعلا هكذا فهمت هذه ا ل غ ا ي ة وكفتني م د ة م د ي د ة ثم ظهرت معجزات ا ل ق د ر ة وشؤون ا ل ر ب و ب ي ة في التغيير والتبديل السريع جدا ضمن ف ع ا ل ي ة م ح ي ر ة في إ ي ج ا د ا ل أ ش ي ا ء و إ ت ق ا ن ه ا حتى بدت تلك ا ل غ ا ي ة غير و ا ف ي ة وعلمت أ ن لا بد من داع عظيم و م ق ت ض ا جليل يعادل هذه ا ل غ ا ي ة العظمى وعند ذلك أ ظ ه ر ت لي المقتضيات ا ل م و ج و د ة في الرمز الثاني والغايات ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل إ ش ا ر ا ت التي س ت أ ت ي واعلمت يقينا أ ن ف ع ا ل ي ة ا ل ق د ر ة في الكون وسير ا ل أ ش ي ا ء وسيلانها تحمل من المعاني ا ل غ ز ي ر ة بحيث ينطق الصانع الحكيم أ ن و ا ع الكائنات بتلك ا ل ف ع ا ل ي ة حتى ك أ ن حركات السماوات و ا ل أ ر ض وحركات موجوداتها هي كلمات ذلك النطق و أ ن سيرها ودورانها تكلم ونطق بمعنى أ ن الحركات والزوال النابعين من ا ل ف ع ا ل ي ة ما هي إ ل ا كلمات ت س ب ي ح ي ة و أ ن ا ل ف ع ا ل ي ة ا ل م و ج و د ة في الكون هي نطق و إ ن ط ا ق صامت ب ا ل ك و ن ولما فيه من أ ن و ا ع الرمز الثالث إ ن ا ل أ ش ي ا ء لا تمضي إ ل ى العدم ولا تصير إ ل ى الفناء بل تمضي من د ا ئ ر ة ا ل ق د ر ة إ ل ى د ا ئ ر ة العلم وتدخل من عالم الشهاده إ ل ى عالم الغيب وتتوجه من عالم التغير والفناء إ ل ى عالم النور والبقاء و إ ن الجمال والكمال في ا ل أ ش ي ا ء يعودان إ ل ى ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة و إ ل ى نقوشها و ج ر و ا ت ه ا من ز ا و ي ة نظر ا ل ح ق ي ق ة وحيث إ ن تلك ا ل أ س م ا ء ب ا ق ي ة وتجلياتها د ا ئ م ة فلا شك أ ن نقوشها تتجدد وتتجمل وتتبدل فلا تذهب إ ل ى العدم والفناء بل تتبدل تعيناتها ا ل ا ع ت ب ا ر ي ة أ م ا حقائقها وماهياتها وهوياتها ا ل م ث ا ل ي ة التي هي مدار الحسن والجمال ومظهر الفيض والكمال فهي ب ا ق ي ة فالحسن والجمال في ا ل أ ش ي ا ء التي لا تملك روحا يعودان إ ل ى ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة م ب ا ش ر ة فالشرف لها والمدح والثناء لها اذ الحسن حسنها و ا ل م ح ب ة توجه إ ل ي ه ا ولا يورث تبدل تلك المرايا ضررا ل ل أ س م ا ء و إ ن كانت ا ل أ ش ي ا ء من ذوي الأرواح ولكن لم تكن من ذوي العقول ف إ ن فراقها وزوالها ليس فناء ولا عدما بل ينجو الشيء الحي من وجود جسماني ومن اضطرابات وظائف ا ل ح ي ا ة مودعا ثمرات وظائفه التي كسبها إ ل ى روحه ا ل ب ا ق ي ة فارواح هذه ا ل أ ش ي ا ء تستند أ ي ض ا إ ل ى أ س م ا ء إ ل ه ي ة ح س ن ه فتدوم وتستمر وتمضي إ ل ى س ع ا د ة م ل ا ئ م ة لها أ م ا إ ن كانوا ل ئ ك ا ل أ ح ي ا ء من ذوي العقول ف إ ن ه م أ ص ل ا يمضون إ ل ى س ع ا د ة أ ب د ي ة و إ ل ى عالم البقاء ا ل م ؤ س س على كمالات م ا د ي ة و م ع ن و ي ة لذا ف إ ن فراقهم و زوالهم ليس موتا وعدما ولا زوالا وفراقا حقا بل هو وصال مع الكمالات وهو س ي ا ح ة م م ت ع ة إ ل ى عوالم ن و ر ا ن ي ة للصانع الحكيم عوالم أ ج م ل من الدنيا و أ ز ه ى منها كعالم البرزخ وعالم المثال وعالم ا ل أ ر و ا ح و إ ل ى ممالكه ا ل أ خ ر ى من منازله سبحانه وتعالى حاصل الكلام أ ن الله موجود وباق و أ ن صفاته ث ر م د ي ة و أ س م ا ء ه د ا ئ م ة إ ذ ن لا بد أ ن تجليات تلك ا ل أ س م ا ء ونقوشها تتجدد في بقاء معنوي فليس تخريبا ولا فناء ولا إ ع د ا م ا وزوالا إ ذ من المعلوم أ ن ا ل إ ن س ا ن ذو ع ل ا ق ة من حيث ا ل إ ن س ا ن ي ة مع أ ك ث ر الموجودات فيتلذذ بسعادتها و ي ت أ ل م بمصائبها ولاسيما مع ذوي ا ل ح ي ا ة و ب خ ا ص ة مع ا ل إ ن س ا ن و ب ا ل أ خ ص مع من يحبهم ويعجب بهم ويحترمهم من أ ه ل الكمال فهو أ ش د ت أ ل م ا ب آ ل ا م ه م و أ ك ث ر س ع ا د ة بسعادتهم حتى يضحي بسعادته في سبيل إ س ع ا د ه م ك ت ض ح ي ة ا ل و ا ل د ة ا ل ش ف ي ق ة بسعادتها وراحتها من أ ج ل ولدها فكل مؤمن يستطيع أ ن يكون بنور ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ي م ا ن سعيدا بسعاده جميع الموجودات وبقائها ونجاتها من العدم و ص ي ر و ر ت ه ا مكاتيب ر ب ا ن ي ة ويغنم نورا عظيما بعظم الدنيا فكل يستفيد من هذا النور حسب درجته أ م ا إ ن كان من أ ه ل الضلال ف إ ن ه ي ت أ ل م ع ل ا و ة على آ ل ا م ه بهلاك الموجودات وبفنائها وباعدامها الظاهري وبآلام ذوي الأرواح منها أ ي إ ن كفره ي م ل أ دنياه بالعدم ويفرغها على ر أ س ه فيمضي إ ل ى جهنم م ع ن و ي ة قبل أ ن يساق إ ل ى جهنم في ا ل آ خ ر ة الرمز الرابع مثلما ذكر في مواضع ع د ة إ ن للسلطان دوائر م خ ت ل ف ة ن ا ش ئ ة من عناوينه ا ل م ت ن و ع ة فله اسم السلطان ا ل خ ل ي ف ة الحاكم القائد وامثالها من العناوين والصفات ولله المثل الاعلى فان ا ل ا س م ا ء الحسنى تجليات م ت ن و ع ة لا تحد فتنوع المخلوقات ناشئ عن تنوع تلك التجليات وحيث ان صاحب كل جمال وكل كمال يرغب في م ش ا ه د ة جماله وكماله واشهادهما ف إ ن تلك ا ل أ س م ا ء ا ل م خ ت ل ف ة لكونها دائميه و س ر م د ي ة تقتضي ظهورا دائميا سرمديا أ ي تقتضي ر ؤ ي ة نقوشها أ ي تقتضي ر ؤ ي ة و إ ر ا ء ة ج ل و ة جمالها وانعكاس كمالها في مرايا نقوشها أ ي تقتضي تجديد كتاب الكون الكبير آ ن ا فانا أي كتابتها ك ت ا ب ة م ج د د ة ذات مغزى أ ي تقتضي ك ت ا ب ة أ ل و ف من الرسائل ا ل م ت ن و ع ة في ص ح ي ف ة و ا ح د ة و إ ظ ه ا ر كل ر س ا ل ة لنظر شهود الذات ا ل م ق د س ة والمسمى ا ل أ ق د س مع عرضها على م ط ا ل ع ة أ ن ظ ا ر ذوي الشعور واستقرائهم تأمل في هذا الشعر الذي يشير إلى هذه الحقيقة صحائف كتاب العالم هذه ا ل أ ن و ا ع غير ا ل م ع د و د ة حروفه وكلماته هذه ا ل أ ف ر ا د غير ا ل م ح د و د ة لقد سطر في لوح ا ل ح ق ي ق ة المحفوظ إ ن كل موجود في العالم لفظ بليغ م ج ث م ت أ م ل سطور الكائنات ف إ ن ه ا من الرمز م ل الأعلى إليك أ س ا ا ئ ل ل ر الخامس ع ب ا ر ة عن نكتتين ا ل ن ك ت ة ا ل أ و ل ى إ ن الله موجود فكل شيء موجود إ ذ ن وحيث إ ن هناك انتسابا للواجب الوجود فكل لكل الأشياء شيء إذن موجودة لكل شيء ل أ ن كل موجود بانتسابه إ ل ى واجب الوجود يرتبط بجميع الموجودات بسر ا ل و ح د ة بمعنى أ ن كل موجود يعرف انتسابه إ ل ى واجب الوجود أ و يعرف انتسابه إ ل ي ه تعالى فهو ذو ع ل ا ق ة مع جميع الموجودات ا ل م ن ت س ب ة إ ل ى واجب الوجود وذلك بسر ا ل و ح د ة أ ي إ ن كل شيء من ن ق ط ة الانتساب ينال أ ن و ا ر وجود غير م ح د و د ة بحدود فلا فراق ولا زوال إ ذ ن في تلك ا ل ن ق ط ة لذا يكون العيش في آ ن سيال واحد م بعث أ ن و ا ر وجود غير محدود بينما إ ن لم يكن ذلك الانتساب ولم يعرف فان كل شيء ينال ما لا يحد من أ ن و ا ع الفراق وصنوف الزوال و أ ن م ا ط العدم ل أ ن الشيء في تلك ا ل ح ا ل ة له فراق وافتراق وزوال تجاه كل موجود يمكن أ ن يرتبط به أن يحمل على وجوده ا ل ش خ ص ي أ ن و ا ع ا لا تحد من العدم وصنوفا لا تحصى من الفراق فلو ظل في الوجود مليونا من السنين دون انتساب لما عدل قطعا آ ن ا من العيش مع الانتساب الذي كان فيه ولهذا قال أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة إ ن آ ن ا سيالا من وجود منور يفضل على مليون س ن ة من وجود أ ب ت ر أ ي إ ن آ ن ا من وجود منتسب إ ل ى الواجب الوجود مرجح على مليون س ن ة من وجود ل ن ت س ا ب فيه و ل أ ج ل هذا قال أ ه ل التحقيق إ ن أ ن و ا ر الوجود هي م ع ر ف ة واجب الوجود أ ي إ ن الكائنات في تلك ا ل ح ا ل ة وهي تنعم بانوار أ ن و ر الوجود و ت ك مملؤة ل و وذوي الشعور وبخلاف ذلك أي إن لم تكن هناك معرفة واجب ح ا ا هناك ن إن تكن ي أي ت ذلك لم معرفة الوجود ف إ ن ظلمات العدم و آ ل ا م الفراق و أ و ج ا ع الزوال تحيط بكل موجود فالدنيا تكون م و ح ش ة خ ا و ي ة في نظر ذلك الشخص نعم كما أ ن لكل ث م ر ة من ثمار ش ج ر ة علاقه مع كل الثمرات التي على تلك ا ل ش ج ر ة وتكون نوعا من ر ا ب ط ة ا ل أ خ و ة والصداقات والعلاقات ا ل م ت ي ن ة فيما بينها فلها إ ذ ن وجودات ع ر ب ي ة بعدد تلك الثمرات ولكن متى ما قطفت تلك ا ل ث م ر ة من ا ل ش ج ر ة ف إ ن فراقا وزوالا يحصلان تجاه كل ث م ر ة من الثمرات وتصبح الثمرات ب ا ل ن س ب ة ل ل م ق ط و ف ة في حكم المعدوم فيعمها الظلام ظلام عدم خارجي وكذلك ف إ ن كل شيء له ا ل أ ش ي ا ء كلها من ن ق ط ة الانتساب إ ل ى ق د ر ة ا ل أ ح د الصمد و إ ن لم يكن هناك انتساب ف إ ن أ ن و ا ع ا من العدم الخارجي بعدد ا ل أ ش ي ا ء كلها تصيب كل شيء فانظر من خلال هذا الرمز إ ل ى ع ظ م ة أ ن و ا ر ا ل إ ي م ا ن وشاهدي ا ل ظ ل م ة ا ل م خ ي ف ة ا ل م ح ي ط ة بالوجود في الضلال ف ا ل إ ي م ا ن إ ذ ن هو عنوان ا ل ح ق ي ق ة ا ل س ا م ي ة التي بينت في هذا الرمز ولا يمكن ا ل ا س ت ف ا د ة من تلك ا ل ح ق ي ق ة إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن إ ذ كما أ ن كل شيء معدوم ل ل أ ع م ى و ا ل أ ص م و ا ل أ ب ك م والمجنون ن بنعدام كذلك كل شيء معدوم مظلم ل شيء ي معدوم م ا ا إ ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن للدنيا و ل ل أ ش ي ا ء ث ل ا ث ة وجوه الوجه ا ل أ و ل ينظر إ ل ى ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة الحسنى فهو م ر ا ة لها ولا يمكن أ ن يعرض الزوال والفراق على هذا الوجه بل فيه التجدد الوجه الثاني ينظر إ ل ى ا ل آ خ ر ة ويرنو الى عالم البقاء وهو في حكم مزرعتها ففي هذا الوجه تنضج ثمرات باقيات فهذا الوجه يخدم البقاء ل أ ن ه يحول الفانيات إ ل ى حكم الباقيات وفيه جلوات ا ل ح ي ا ة والبقاء ل ل م و ت والزوال الوجه الثالث ينظر إ ل ى الفانين اي ينظر إ ل ي ن ا نحن فهو وجه يعشقه الفانون و أ ه ل الهوى وهو موضع ت ج ا ر ة أ ه ل الشعور وميدان امتحان الموظفين ا ل م أ م و ر ي ن وهكذا ففي ح ق ي ق ة هذا الوجه جلوات اللقاء و ا ل ح ي ا ة تكون مرهما على جراحات آ ل ا م الفناء والزوال والموت والعدم في هذا الوجه للدنيا حاصل الكلام أ ن هذه الموجودات ا ل س ي ا ل ة وهذه المخلوقات ا ل س ي ا ر ة ما هي إ ل ا مرايا م ت ح ر ك ة و م ظ ا ه ر م ت ب د ل ة لتجديد أ ن و ا ر إ ي ج ا د الواجب الوجود